ا ت م ش ي على طول ه ي ا المكان Yeah. おい<音声> l o、no. v e لا يحرم منه سليمان ومحمود ولا ي العزيزي ك م ع و ن